من زمان في النور عينيك كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في النور عينيك يا وحشني يا وحشني Thank <laughs> you. قلبي بيلاقي أمان وعطب دانا من كتر أشواء إليك كل دقا في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في النور عينيك يا وحشني يا وحشني من زمان امتى تجي I'm mm a -hmm. شغل انت نور ويا الامال فرحه زمان انت ما كل قلبي.